ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة وعن نخل ذات الأكمان والحب ذو العصف والريحان فبأي آناء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان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 لا تأخذون إلا بسلطان، فبأي آل إربك ما تكذبان؟ يرسلوا عليكم ما شواظ من ناري ونحس، فلا تتصيران.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 لا سوء ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام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 فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فوش بطارمها من استبرق وجن الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثن إنس قبلهم ولا جاء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 فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونقل ورمات فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آل ربك ما تكذبان حورم قصورات في الخيان فبأي آل ربك تكذبان لم إنس قب لهم على الجان فبأي آل إربك ما تكذبان متكئين على رفرف خضر وبقر حسان فبأي آل إربك تكذبان